انا عليك كذلك لو كانيه نعم انا اخب اليه في <تصفيق> هذه البهائمي في <تصفيق> شأمي هذه البهائمي البهائم تان خردودي شأمي الهو عب صلى الله عليه دنيا محمد دنيا بقى انظر ماني هو وحيقبت انشير كريم انشير كريم خردودي في عمرك هذه وحال روحي عمرتي يتلقى قريه تلقى مولى بحانه وشاميه بالله وعبس لا امم امم انتزين عن اف اما سي كبير ذا الهن وحما كالسرعي كرتو اللي كي اما سأونا بها ابهام اسمه انت واحد ابهام سأونا بها سالو مرحاوي وعال هنا وهي أكبر لقصائب وفي البنو والبهر اهاوي اما سأونا بها كل حال وهيبه افرغ صاحب الوليد بقدح جره اما سوينو كل يابني ووحان سوي ترين في اخر لكن او تبدي وحيك عبرين وحيالها امرين صور الزيس او دي صور دي وكانوا حمل واي حيوان واي على جوك جيجي جيجين حيوان مده جيجين حيوان ناطق يا عيوان صاني حيوان حيوان وييروس <تصفيق> ومعاين انتي كان بناء دينك قالوا ببليس واقعا يعني سعطي واقعا يعني جيش مهرده الوهرده أولي جيوعنا يعني جماعي وجماعة لكن بقول سعطي قال سعطي ملحا تعطرات ديلي يعني بهاين وحيها الدوحا يعني سول ويقصول ويقان وبدأ الشيء كأمين بحاهم وحاهم دوليا اللي رأى ملاهنها الدوليو وحيد دواقنا هين وايه حيد دواقنا هين صوبانا وعشونا جيدي حديث كأمين حصول كيسر وايه بعبطوه جينا <تصفيق> كالكيسر معايا اليه وحاق الدليلة وطلوها عنا مجدو وطلوها عنا يساوبوا كإمادونه فإنها متوادو أن تفسها عن حالها حالة بيري إني عدير سوء متوادو كاسا وإن أنا مكي إيرا وصورتي وحاسا إني أقول طوبطو قول طوبطو أني تعبانا أي باهية هاسا يوانا أيهاية دوباء أيهاية ايه لا في إلتراه ما تطورت لما هي تطورت محاسو في أحد إكوفيمي يولا في بها امتا اليه وعب السلام بها امتاسي المعجمة او افكرة المعجمة المعجمة او انها او الان والله او الان المعجمة عن دواقه كريم معناها المعجمة معناها عن دواقه كريم محقا او انه بحيء عن شركة باية ديهاسو ما الشركة وغلبها رهالة في تي او ديرها اللي قالوا ايه هادش بان دستو وحالي يجي مكة لربحه الام مدينة لربحه الام الله وصنخها تتليه الكوراة علابة تعالى السالة اتبوك الوحل المسؤالي قاعدين ايه ايه ايه ايه قاعدين ايه اللي ترتبوها عاشي القرآن كايت السورة الله معيه اه اه والمشيء القرآن كاين ين تحملوا أطفالكم إلى بلدي لم تكونوا باليه إلا بشق الأنفس وكما في الانتاث الله ورأك الشوحي الجاريت أوين إذا إهد وحكسته يعني بنئي بقصود بكرة خاذي كان إذا غالي جبت على مغان هاي وعيد وحكسته وكام ومجدددك وحيا رتها ببضنا دقيلة أو بضل وانوالا رتها ومجد مرة ورتها من هاي مجرام كل هالشيء هاي علومه ما في شيء لا شيء جرى طلع الله وحده طوال بيجدي الياس وران هاي في ساعتين الشيء وران طول الشيء الاساسي لكن عادم محاسيه او ذيكم القران ما طول لا كل شيء الا اسره بها هي فركبوا القورا محسوبنا امروها فهو يعني انت واه كريمين انت واه كريم وانشيك نباهد اي بكاذا شيك اصل كي سي, سي من رافعينيها وحاله وضاء خان عربي, ان عربي عن عديس كريم خان عربي انك لا واه كريميها فاعجمك سالينها قبيل امينك اعرب و اعجم والليها اوه هذا كان ان قرحييني هذا كان ان عرب احاوا عدم عدمك هذلك بالفعل عين وصعب ان اعجمه الاسكلي يا هو هذا الكيس اسمها جلاء بوري نقول شكو بوري هاي هو واي بها إمتا إلا ونعريشتو أولو خبرين شكو هاي هو واي يو ويعني وعايزك حدرسي حقير إنه وقواط فلو حقير بها إمتا فلو إذ كتبكي غيوات ومايا ماركا لكي دي دينك أو إلهي دي قدوه يوي طلبة وخلطي حينه قديمي على مروهي ناس يعني ايوه اس امره الى دولين انجليزي حق ارجع السؤال نقطه لو حيوان جيل كم يراح لوضع حلو حلا يعني عدد كوال ابراي نكيو ار بي ان اس وشويل زائد سعره والجناح الجري فرق واحد ليك زائد سعره يو كيب يو ووكينج ويود سي دولينجليش مشي بمقال الدكتور اسرع اسرع سنوك يعني يرين لات مهوك سيني قناحة سوري من كي او قدولة عندما يرحب لا اضع وحيالها كل يعني وحلا سارة اعتحدة الله يعني معانا الاسكسار تلين مهين اقول الله اقول الله خواه هاي وصالها هاي جدي انت واه محايا الاسوبة على الاسلامة حتي اركوبك الي الهي بترقب بوها الى ميرينو وغرانلاديسي ترقب <تصفيق> بوها قر ترقب بوها قر ارشاد وامر كامر ارشاد حالتها اي تصوب ترقب عليها باليدو قر معناها انت يعني اذا اكثرين فين يعني قر تصوب حالتها قر معناها هو هو في فيري يا حقيدي ما ضايع ناس ان صحت اوسسي بيسيه يعني حد يقول شو بيصير ألف كثير اوسكي انيسي وحنا بنقول اي علامها وهي عبله هي فيري او يعني حد هيك هربتين أهان. وحاد هدوني سيئ. او ضرب بنات اهالهم حد قال لك ردوني زين ساقو ضرب بنات بدي نجيب له صيح على شو بده يعي بيدي للصيحه يعني, يعني تشتغلوا كيس ليسا هذا دونة الركوب كيفية مركزي محالة الوضاء هذا كرد الدونة وان سالعة الركوب بإنهاته توسعدك تحوظ لإنهاته فيك راكب مركز كرد السالعة سعب كرد يسعدك تحوظ لإنهاته ومحيك يسيره أوس كيدي وحيك باند كل يسيره وباند وقادم نصوب كريم وحي إذا توتيد إيه ايهن اكو غادنا وحي توتيد ايهن اكو غادنا كوردو حقا مده وحلو غادا يلمده ادئلك كوريني وحلو غادا إذا توتيد اكو غادنا وحلوهنوهن هابها انتي سالحة حالتهتو أسوبته مكاد ربتين ادونيسين هناك قورا ادتين ادونتين ادرتين يقولون عنها بهده يعني صالحة حالي تهتو يعني اصوبته معناته وحوصمه وشنس اهاته حنست يعني اهاته, يعني أهاته. يقول في اكل يعني لأسخاص الزيد عليه الصلاة والسلام حنست يقولون عن محاين لما دعنا مخاسدة ولا وغزدائيو يعني البهائم كوهوين جيلي يلقبي وحياله هاس وحلوه وغزدائي وحاد بدنا بقى يعني لا حسابته إلا قرع إلا فوروه ولا قرع وما يريد تتأكل جوشه إلا لعون انت للا وغزدائي تعال الدراس دي أنا لما كليه أسوه غزدي يعني نبين أسوه شيئا ممم. أما ام ما يمكن امر عايز يهدي وقلبي يهدى يعني يهدي ولقيها يعني اه ادم بالي لو تعبت ليه يا شيخ اما كل حال وحال ثاني بيستعدي عشان وعندما أرسلت أين يسواج بيها أسكال السيها يقولون لي إلا إلاه وبالو لافل وغطة كاتلات وقالوا ما أجب باقي بريني أنا أطور معنا السبحية ويركبها وعلمناه حمي ويركبها وعلمناه حمي إذن كنتفتيك وقياسي وحي إذا أتركت إذن كنت سيه معناك أعرف كيف هي <تصفيق> جواء وحاولا حالا قراء حاكم كوية جواء يعني نكي وحاكم فأها من كمالي قيدي أعوذ إسكاله قيل لنكاله أما سلوه دوكالله وحالا حمق الله حلو حمبارة غمانتي سواء إنه قو قصبو يعني إنه قو قصبو إنه عصيو إنه قو قصبو ينوش ينسبين على الغروه حاتم قال الغروه عدي بالنسبه لفقره المتكلم يعني شو بيدرس بس شو هوصل شو بيقبل هذا الخاص يا ناس بخص الغروه اجبار كسي بدل الشافعي ويجمعون اعماد الارثوذويا ما لي غير ولازما ده بدي سي كفايه هذه وطلب البدء الناس فوقه عبي بشي يعني ايوه حلاوضه وبابا ضه اماسي بوس مين تقطعوا اكل حبيسي اماسي مصرية كاللعناير هاديت بكتو او حبا استريني واسك دورها حمد اهان محايني هاديت ازديو او بكتو ازداوي كو يعني بوس اي مغطي ازديو قاضي ما سو بها حي اصو رأي ليس كاركو ازك سو بها واسك ديو احتياز جو على جلواء وحاشاين اكاد برسوفي وحاسر امرك وحواهي منك راكد وحواهي واجبك على قروع تأذكروهايو اليو امروهيو دابا ديسي او حديو بدن كيري اصوفوهيو وحسارهايو حسار اسكاليو مركيز سارهاينا وحلا رواهي ذكر الله تعالى انا اثبت صدق بوهي دو اطور كادي كدو, كدو, كدو الشيطة يمه لها ديز ولانا نيما سبحان الله الحمد لله تاس مركز يالو بالله ايدي واخيها يمثل غالبين يا مغاني هاي خاصة يعني حديو حديو حديو حديزي حي وحيو وحي يعني التاس حديو وعيال مكين الكورايو لا إله إلا الله وليل أبصده توحيدك لأبصده إليه إيه نوعظر بها محايا الإيدة مثل هلوة قلاء رب إليه حظر إيسا وليه إيسا مركازي لما انت جزميه بكل إلي إلي كورت حظر إليه إلي كورت إيسا ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه المرسلين صلى الله عليه وسلم ذكرنا بما سمى في بيان سيكون الله تعالى السرواعين يا كريم يعلمنا بنا جنينا من الله خبنا صلات الله وسلامه عليم وحسنه اتقو الله إلهي تعبصد اتقو الله إلهي تعبصد اتقو الله إلهي تعبصد وأجلو سماء في أولادكم أولادهم جميعا.. في أولادكم معنى دينؤول أو وهوايطن أولادهم تحضرون جميعا أجلو سماء ومعنى جميعا في أولادكم أولادهم أو تحضرون يطلب الله انقستني يا نه اسماك وسنينك الرحمن ابو جين كل عليك سفر دائمًا نلقست ارتق ولا شيء اسيره الى اسم ذات اسومهم الصوت البارع علمك و لكنيت اني ما انا الله خطرك ان جن ثم فاس وعن انه واه كلف خرب طبوا مع توب الرحمن الرحيم يعني ها اكيد توبوا الى عذر دهي وامن هو ان ادك امر الى اراعا توب الى اراعا من ما او جنانين ان وهذه اشريب بني اخواننا ما فيه اسوء الله لنا وعدلوا جميع في اولادكم دينوا اولادكم اولادكم عدلوا سمعوا او دين جلبوا او معاملها اولادي اكلوا فضي منا وبريه في عبيها سين وحتيه سين في 100 سين تضرب سين في 100 ايه هو يركبها عبي يركبها حتى وجف فرنانتك انتائها قادر في الخوض في وجف فرناني كون جدلا وخدودا في يعني سنه 9 من كونشوداي ديوكي تينتي سكوايرنغودي ومن كونشيدو بروجوسيون دي كزيما فوبلولا ماي اي لين ادينسي واي اوت كولوفوجي شيو اولادني وتفضيل بالسين دي كلودي حاصل من درسينز لا دينايتو بين ذس هاز بيد ايتين اس وهي قالوا الاريتين والجنيه يقول له لا يقول له لا يقول مكاسه مو بعد هذا الامر الى ديون الذكور واخذ الجميع جعاله وحسينه يقول شيء ما هلكنا اصلا ما هاي اللي ايه جنس انت قرما تحنين ديون يعني وحاة وواية كراهي وواية زي تنزيل وواية امام شاذي افتيزي امام لكن بعض المذاهب سيئنا محمد امل يعني امر كان دراضي هدوب واسمها علاسيم ابن يعني وحارام هدير اسم وواية ولاد الهيولي وحسين كأيو بمتعي ويسكو لي يا هدي نسي ويطولي امامون كولي اتو وذي هيسد وقولي اتو وذي هيسد احدودا وقالي ليسا انيس عزدان انيس نعان ويسكو عاسيان ملوكو ملوك. عربي هدي الشيء فوقتو <تصفيق> وهي كتب الحديث كان نعمم مبشير سبوروك هاي كنعمم مبشير هاي ورسولكم <تصفيق> <تصفيق> امهين ورسول محسين رسول الله وحاسيها وحاسيها مكسر مالله حسئم قلملا يا كان الله في نحسر النبي مركزين مركز شري إنا هدي حرام حرام أهم وحق الدولي الآهر رفضي للنبي ومحسين وشري إلهي إنا أحد كود إنا محسين على الضواء مركز شري عدي سايهة إنا هدي جميعي محايا يعني اشهد على هذا غيري يعني يعني سينك ادي او هلك عمو حسين يزه حامره ويشه غيرتي مرقوب وحيد دليل كتهى يعني ان هالدليل اتهى كما يعني انا اضيع يعني تاه وسينك انك كل نسيت نقرا عادي اللي مانت عادي اللي انت اشو بي انك هاسكني كراها تايو حرامي هين منحايا لماذا هادي الشي على هذا غيري غيرتي وماشي انيا يعني اودي جميع اذكر ان اضيل ان ان عن اي وحانا اكتبك اني انيا لا اشهد على جوري حشو ومركة عايو اي حشو اي اي اي شواء المهاجه وي تكون وي حتي اي اي اي شانيه مركة عايو لكن اي اي مركة حرام اهالها هاي سبنا عليه السلاة والسلام بعد الهين اي شعد عليها غيري وعاد مركة عايشا وحاق دي سوب يوراسي دي يعني وحايت تحديثها ده بالأسونا هنالي اعجل على غيري كما هان حرام اصل هان ومدروه اي تحيي لها تنزيه كما شايت اتاصحب فيه انا بدنا حبا لو عزلها حرام وعيد وحياني تسمية امركاسي وحيحني تسميةها عادس امري يعني اما سور هنالي احنا نصيح ديش الا يا لو خبرتي المسلمه يعني رد بها او كان اشير على غيري. اني لا اشهد على الجورين حيري جور مفروع مفروعه ذي والجور محامي جور احشى له جده او توسانت نفسه عدم من دخل بيت ولا صاحبه امم فهياله <سؤال> هاس انكو عم الميمين هنا تسوبشة تسو برين وحرف الله الله إما دوا على سوبه يزد كل وجميل أكل الفضلين وعلى عذي إنتي أدت أقول لحجرني أنا وضعنا هنا وعطة ماي لحجائي وعلى عذي من عمي جيسو وحقو إقرغي قولي وحدو ود عيد يا حاشي الله صباحي انا لا الله هاي حاسه انه فينا بعد هذه مده 20 قعده في رمادي لا ما الى اخر وبدي الف الدكتور يكتب لي بركي صادق صديق حاجه على كاس انت شد الاهم حلها او حكيو لها ابن هبل هبلوا امين يا أبوان سلوه المائنين يعني ما هذي إسقرال اللحظة أسبوعه أساسي هو هذا نتا وإن يعني مالكي هواء لكن السلسطين هو تعبي وحاسي السلسطين إنك وإن يريدين في المدهدين كانت ريكي يجوه تعبي أزياد إنصينا فهذا هذي ذلك المخضان فنان او ما اسلق اسكسيو ايكو يعني ايان فلو هالا انت انا رجل الله و انا ديركم و هنا و ايه اعجلوا الى اعدنا و اعجلوا الله الى اريك و اعجلوا بنا اولادكم أتب الله إليك أرسل وأدروا سماء جنية بين أولادكم أولادين تحدون في س... سنان في سنانة عصيرة أكل فضلنا كما تحبون أن يبروكم كما تحبون سادري جعشين أن يبروكم إليه مبارئ هذا سادري جعشين إن كان فالذي يجاشئ ان نسميانه الله الذي وما في المنشود اسجاش ان الذي رب الكون دي السما او ايها الصميع فما تحدون يا ظهوب فذلي بجاشين ان عليو بارع عوان او سمان ابو خالد بجاشين يعني كوبي الله سبحانه ويريد ان يكون معنى بين اولادكم و في كل شيء وين يريد اعلى نفسين غير اعلى نفسين و هو شبه ما هذا الراء و هذا الراء هو خلايا نفسه او غير شيء يرتي ويوجد مفتاح ماشي ان في قبل هي فاضي في البسيء حندام سبب شنو حديثين تبما يعني كان كل اسبسيلي بعدني كان مثل الضباره كان مثل المليله كان مثل حصلا سوني توقف يعني ساسي الشيء اللي تحداني المحيط حقيسي تاوب يعني شو يعني شو في فرنانته وانا بحجادي وقاسه بحجادي كل في الشمال هاي يعني قالوا لي معه ويقولون المجالة والإنجاة والفدنة والليل في الدتماد وحبك أماعي والله أشتغررتها مني على الغواحي يعني هذه أديوا بدلاشت ولو اسمها أربع عابان على أكميها القلبي وارد والأقلية وحليس كراعة وأجعلها قاس جعلها قلبيها دائماً أقول أسجعلها سليلة وهذه قلبيها ملوقوها لكن خائفة معها مرضي يعني في سماء اكل فاضله اللهم هنا الحمد لله وحييه كده اما ايه وانت كده على حنابد الله واهله وذين حرام عبد حتكوني وحظوني ارسوا يا له في الظلم بنينا ايه يعني انا فاهمه أكثر ولا حرمة عندهم ولا ترى انت لا نصع له سببتيس وعنه يجاية ورود في حركيس يعني لنا نميه وليد يعني أحد أولاد, أولاد سبيتكو بغسيري وحاس دمعي منه ومارك أستياشو صورة مع وديه ومارك مالك عيسري وعسري لا أشهد على غير اشهد على هذا غيري يعني لا اشهد على هجوري ايه النبي المعددة دنيا بالجيه مفروم ملمة في جيه حرام ايه ها ها ها ها ها يلي وها على هذا غيري غير كيه وما فيه ودي حرام هالها هاي النبي المتغلق لهن مئران يعني غير دي امرك او يلم بهلين وحرامة لبقى مقام رايب امام الاعظم ومقام رايب السيدة مقام رايب تراد دي دي استقرار هايش يعني امجري امي كمارك عائمين كلي او مركع مقام رايب امي حمد او لحيا امو دي او هدي امي كمارك مهضو والغولاد يحللنا بسر الزاي ان في ساء زيله يا ميدا والمي اسكلغات غداي وفي البس شوي وحسيعه وهالوضع اسيف ولا ما بضحى عدني في عمل اسم جميل سي اسكل ايوه عمل مكة اسك تبع الجوائر شهاد باللراث يا بضراته بس كان صوت جاي عند منى هاي شارد من بركة اهل الكيلس هذا حسبه جراح مشتهى غلط انا اقول حالي بحب المسيه بتدبرون منجلين لانوك حلال متورع على بيالي وانا كذا راضي وخاص يعني انا برود خطر وهاي أدى نصوباً مسألوات الله سبحانه وعليه <تصفيق> <عم> وعليه <تصفيق> <عم> وعليه <تصفيق> وعليه ادعوا الله الهيك عقص الله وأصلحوا سوبيا ذات بينكم حالة بأوروك بين كيمياء سوبيا ذات البن كالإيراش بأولا عديد ودفتوف تأسي سوبيا معنى اجتماع تذكر دم عروف صنابة معنى عروف متأ هذا أصول الله معايني الله تعالى إدني فإن الله الله تعالى شمي شمي شرعي يصبح وصوب يا بني المؤمنين يؤمنين تلا عدود يوم القيامة قيامنا لامرال كيدي إليها أصوب يا قصة من المؤمنين تلا عدود ظالمتي أدينك سوى حدومي يوم مظلومتي لا دور إليه وحسب إنهامنا مضمينكي إنا تجمي أسأسيس إليه قلبي سكرها أستعذير سيء ظالم كنينكا وحكمي ظالم كنين إنا عقد أسيكا سيقدر كيسي أوصح وقلو إليكو يميني بأحسن الجزائي جاء أول مرين تتالي واناك بضن أسكوا أول مرين إلا بنتي ويسوبيا معنى هكوه اتغو الله اتغو الله اتغو الله ليه لفظي جلال ذا لفظي اسمكي سؤال جلالي لآ لفظي انا وكل اسكت على الوقيين كل اسكت ها كيف يكون وين اسمك وينه aalamchi ilahi du'i wa allah